اغنيه مدينه برزونه مسوخه صاحبي وخويا سيد احمد ومفاهيم بنتجر ترمختر وناس باري وكلمه سريعه اي القعده سوارا توجيهيرا اي ودي وهران تتجر خبرني خبرني بكلمه يا يا ولدي وهرمتني بحش على البلا صوتك Ja o Lili Świetnie, co będzie w tym momencie, w وهرهتك ما عندي تبقى ما ومن عهد خبرني قراني خبرني الا قراني وعلى الباه <تصفيق> جدي وعلي يا ولدي